حزب ألف لام ميم صاد سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب ننزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين سورة الأعراف الأعراف ذي قد دسجانيير الجنس ورخشي من الجنة ورخشي من ثمس سيسمى الربين دحنين يتشرد الحنا ألف لامي مصعد تكتب فيد النزر في الله ورتمحين يسوري إذا كنت نظر ذيس ذا سمكتين الممنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون سبع ثين دين زرن فلون غربة فنوان ارتبع في معاونا غير نسات الجم اقرير مرض مختيم وكم من قرية نهلكناها فجاءها باء سنى بيات قائلون فما كان دعواهم إجاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين أشحرت الدرف نسنجر يستدر عثاف النار متصنى ملا قجرا وليل السسعق متيسر عثاف النار حتى ميسقرا زيغنا نكون نرم فلنسألن للذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلن نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن تقلت موازينه فأولئك هم مفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون اذن استروا ويدم تنشقاع اذن استروا ويدك تنشقاع اذن ند نحكوا ياشي نعلم نكرون للذ غايبين ارمي السنس الحق للحق يوم القيامه ويدك مش ضا ين ميزان الو اذاش وذ باختي في الميزان الو اذاش انك خسران ايماننا نسن اميلان نكرن الله يتناوا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 وكن نقرر مرحش كرم أن خرقكم نصوركم ننية سنير مريك سجد في أدم سجدا حسن في سوريا يروي ذهني سجدا قال ما منعك أن لا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهبت منها ما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرجنك من الصاغرين ينياش دشكيجان ورد سجد لمكمرا يريدي بريش ينياش نك خيريش نك تخرقض يديثمش نتشترقط دكروض ينياش صوب ديك الشغيوه ليتبرد شؤختي دبيان افق <تصفيق> غاق له كذا قال انظرني الى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما اعويتني لا اقعد لهم صراطك المستقيم ثم لاتي انهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن يمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إني يسيه الجيه ألم ذاس مدكران إني يسا ثان جيك إني يسميه ظل رض إهي ذجن دقيمة أغففري ذخي صوفان أذزن دقائز جسسن ذا فيرسن غفويفوز غفوزر ماد ذرسا فض أتصد جسن مشكرنك قال خرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم وإشمعين إن يسأفغ الجس ذي الجنة مذرور محقور خب كثب عن جسن جهنم الشراء يسونا كلمة ويا ادم شكنا انت وجوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين اني ربيا ادم جذغ الجنه حكي اكو سمطوفيه اجت ديك سينفغام بعد حته ريقي ما ولثنا شيريم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 فكنت فنن ارغان ينه يسبر كونين هي فن ون في التجرايه حاجه نا كنورت شيريم الرمريك انا غاشيريم ذقيت ونستو مرا يستشل يسنير النور نكدا بغرور فلما ذاق الشجره بات لهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألا منهكما حنتلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاشرين الله أكبر إكل خثن غرثا ما عرضن التجرى النية زراني ما ننسن عاليان أبذن تسرق ما ننسن سيفا روين الجنة يستولي زندباف النسان وكن انهي غريب وكن أسباع ذمه تجرى النية اكني غاون الشيطان دعذا ونونام قرآن اننا سباب النغ زمن النغي نظرم ماي اللغة عفضة را وكن غضرة عني قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مشتقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون إني الصبث القعام وذهون ذا ذوبان ذي القعرث قمم أشتمت عمشل وقاث إنه إذن ستعيشهم أنه إذن سترثم ثم إذن ستكون إذن الحساب يا بني آدم قد سننا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون كنوا يرهون ادم فكياوند اللبسا اكنور كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا طرونهم إنا جعل الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بِهَا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون كن و يراون عدم هدركني غور الشيطان امكني دي السفاه ولدين نوندي جناد يكسن اللفثن سفران الا مثني جعريان افن شي ضركني نتشي و فيش عوانا حنوا مغصن زرمان أقلق نقمد الشوطن بمعاون ننبذ ورنومين مخذ من في ذي شمثا أشقرنا نفا فلسي مزورنا أذ ربي غد يمرنيس إناس النور يتسمر أربشت ذك شمثا أمخذ قرما في ربي أينك النور ثارما قول ربي بالقسط وأقيموا بجوهكم عند كل مشجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون إن السنة نربي استمرت كنسة العدير أترى أثمون أنه أغلق فرق كورت أظليث أعبذ فتشدني نش أمكن كني خلاق لتجوى لا أكوني ديار يوم القيامة يوت التربع ثفة بريض معنى ثومن يوت التربع ثضرارة معنى من الشوطن دي معاون أن الجان ربيا ون قبري ذيلان يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المشرفين هنو يرون آدم اتسلسة الحواج جنوان مالت على الدماغ تظليت اتسلس وثكنت فغان ورتعدي الثلاش أتنا ربو يحملنا وذي تعدي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون انس منهج حرمان ايني دفكار ربيا اذا شبحي العباديس اذا لمكرا زيني اللحلاج إن السنتين المؤمنين في حياتنا الدنيتان هذه الكفار ما ذي رخض واحد سن أكا جندا تصير أن لا يأثق نذفنت إيو ذي الأن العارفين قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينذر به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه نجل فاذا جاء اجلهم لا استاخرون ساعه ولا استقدمون اين سنحرم ربي الشمسين ظهرت فرت اذ رسمت التعدياء ما بغرر الحق واشنق يا ربي ويدشريك مبغير خلان الدليل ودقار مغفى ربي أي نكنو تعليمم كل لما سعى لجل من المدى يسعى لجل سن ورسو خير, ورسو خير, ورسو خير يا بني آدم إما آياتي إنكم رسولوا منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هنو <تصفيق> يرون أدم موسدنا بيده ون أو اندغرنا اللي يثيو ون يقاثنا ربيا أنه يقدم ذير وذا كرسعين الخوف أريلي فرح جنا وذا كني ورنمين سليت غد ننزر أرنوت كبرا فلشت ذو ذا كذا تمش دما ذك شرق من؟ فما نظلم ممن افتراح الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم أنهم كانوا كافرين واش هو قدر من اكثر بو ندش كذبنا في ربينا ما يشهد بالله يفيش واذا وين جرد فلسن إمارة داوض غرسن المليك دن شقع هذا سنقف ضرواح هذا سنين أندثن وذاكثن لم ثعبثن ألم يتجام ربي السنين غذن فلاغ شهدن دغف إمارة سن جغيل لأن الكفار قال ادخلوا في أمامين من قدخلت من قبلكم من الجن والنس في النار كلما دخلت أمة لعنة اختها حتى إذ داركوا فيها جميعا قال تخراهم لأولاهم أربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون أسنيني كشمثمس فنوذ الجنسي عدان قفرن وندي الجن والإنس كل رمان أريك شمن أتشتنا عرضي والثماس ألمرح قند مرة أدستين إثني قروث إثنك كنيز ورن أبدا نغذ وقيا إغص عرقني فردان زكدس رعثة في تمس أسيني وكين طلاب لكنهم ورث عليهم وقالتوا لهم لا لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون أذشتيني ثم جوروث إثني الجره دي لحقا أولي اللكرة شيغتي فم أثنر عثاف عرثت شوينك نخذ مم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجي الجمل في اسم الخياط وكذلك نجي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجي الظالمين وذفني ورنمين سلياتاً غداً ننزر تكبيراً فلاسات أرسل ثلين في بورا إذن نقص مرامثاً الجنة الثلاثة حتى ما يخشمهم في ثلاثة نيذ وقيد المحار أكيد الجزاء النغ إيه وذي اللان دمشمان إذ جهنم وسنساً أكيد نورة تذوريا أكيد الجزاء النغ إيوذي اللند الضرمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا للا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم ونهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وذَكَّى النُّيْمَنَ ذِيرَسْراح كان يخدمان ورنشيكل فيطر واحد شوي نو في, في جمراره الويدي ادنك شق دمر ننشن خربو ينيلاند ددغر اد السسا نيسافان شدو التنجدو تنشن اشقر الحمد لله ونغي ولهن غير وقيان وننسمران توي الله امرو غير وله ربي اذن در حق دي بوين يمشق عن باب النار اش نديرين تشينا اذا الجنثي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 وهم بالآخرة كافرون ساور نصحاب الجنة يصحب نجاه النماء أن الناس نفاذ الصح أين يغيو عذبافنا يقولوا وثفامض الصح أين يكون يغيو عذبافنا أين يغيو عذبافنا أين يغيو عذبافنا أين يغيو عذبنا يندهوف الرح يرسا غفف ذريثني الربي <سؤال> ذقون سكنسة مع وجوث نهنر من نصر حرث وبينهما حجاب وعلى العراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا صحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون إجرس إلى الصور أغفر أعرف كالقرقز أسنن وقينه وقين سر على مثل نين سن سور نصح بالجند ننس في اللون غسك نتفشي من الله نهنن الله وإذا صرفت بصارهم ترقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين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 السنين أبا بالناء أغجا عرض ويذي طرمان سور الأصحاب الأعراف يخلق قرقز نسننتا سر عالمات الننسان أننا ستجكون ننفا وأننا سلمت جمعا إذا الكبرت كبيرا إذا وقفت قولا في أربوح نسنر سرح هذا السنين المؤمنين هنا وخشمتها الجنة فلو اللون الخفوري اللي أريد لي فرث حجنا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهو ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كَانُوا بِآيَاتِنَا يجحدون <تصفيق> أدسي ورن أصحاب التمس إيو إذا يلان دي الجنة فكثة دامان نغشرا إذو قوين كنا نرزق ربيع أسنينين أربي حرميث الكفار وإذ يقمن الدين نسن ذي الزهوذل عبدوش كعرر أتغري ثن الدنيث أشتغي أما كنيت شنثنيا تمني لثبو الشاقية على خطر لنكران عينني اللي يثنى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلى تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفطرون لكن في الكتاب أنبي نفي في المسنية ذو الهدايا ذو الرحمة القميلا ذو الممنين ما يلا نفني سراجون اذي يضربو ديننا اش ما يضربو ديننا اشيني نويدي شيجون اقبر شر حقيد وسان ويدي شق بابنا ملا نويداك دشفان اكنت شفان ديك نا نقا غارنا كننخدم ماشي داينا ما ننسن يروح ياك الله اكبر الله أكبر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في شتة أيام ثم استوى على العرش يوشي الليل النهار يطبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفياه إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الضرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحيينين يكبى فنون ذربي وإني خلقني هنوان ذرقع ذي الشتيام يقعد فرعش الرحمن يشتبع ذي الغفاش يتبع ذي الثجرة يطيج قردي বাদমা রহম أغروذ خدم الجحسان وهو الذي يرسد الرياح نشعر بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاب انثقال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون أذن نشد الشجعا أعطي الغير دائك فور ميدي يبوشي هنا يعمر سوفو لا تدن نهار أغريب ستمور في موثن أذن أغضر في الله شمان يشندن الشفا غرثمار أكجردن الشفا وذي موثن لكزخوان إما هاته المكسيم الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكد كذلك نصرف لايات لقوم يشكرون هم مستمير هوشار الدفاض يشيمغي يشهر ستر الربيه مشينا مذيرشار سرعته ورديفا اكيد نبين اللايات يو يدك شكران ربيه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أنشي قعد نحي القوميس إن يسلنا القومي أعافذت ربي أورث السعيم ولث عافذت مغيريس أقل قذغ في اللون لأعثف بسن يعرن قاد الملأ من قومه إنا لنراك في ظلال مبين قال يا قوم لسبي ظلاله ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أننا سجد القميش زعم وذك فهما أقرك غفك كلا نظر ذي الخطان الثاني طاعس إن يسن القومي قولي غرى ذي الخطان لا معنى قرين كيني دمشق يعني ما بتخريقي السوداء درامان بفيو إذا نصيح عنكم النصحة نكي عالمغور ربي أي نكي سوى تعريمم أَوَ عَاجِبْتُمُوا أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ لي ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم عمين استعجب ميكو لديوشا اتفاقر غرفا بنوان اشيوان وارجج ديوان اكونين زراتا واذم ننجثمت شدفا نستعوذي لن يذس نستعوذي لن يذس نستعوذي لن يذس نستعوذي لن يذس يس شدفا لله يثنى نهني لن يذر غران وإلى عادن خاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا ظنظنك من الكالبين قال يا قومي لسبي سفاها ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح نمين ولذ عاديه مفسنهود إما يشنيننا القبيل عافظ ربي مرتشعيم ولذ عافظ مغيريش أم حكثو قهما ربي أننا سوى ذي خفرا زعم فهما ذي القميس أقراك غفكا لنظر فش ذا الداب إن يسن القمي نكر اللي غذا حماق لما نقري ذا مشقا وسياد غربة تخرقيث صوضى ذا ما ننبه لكن صحا كن ستذت أو عاجبتموا أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليُنذركم واذكروا إجعالكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فذكروا أنا الله لعلكم تفلحون تتعجبون من كوني ديوشا اتفخر غرفة فنوان شيون ورجج ديجون اكونين غرض المشيم نكوني غير المستغرب مش تخرف وين ريطفنا مضيق وين لن نشي غابا بعد مغرقن قوم النوح ينيا وين تغزي القد أم حيث الدن عايم أربك النسر قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أننا سيهي توسيد أنا عبد ربي وحذيش أنا الجينك نعبدين جذوهم غيم جورا أفكادين أثوا أعذض ماس حلد قرض قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم المنتظرين فأنجيناه الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين إن <صفيق> يسن <صفيق> ذي النير يغرد في اللون <سؤال> رثاب ذي ورفان بفن ون أم حيث الجدارم <سؤال> السيسمة والنسما فلوم رب ديني يجي أرجوه نفسه نجاثي وذي اللي نيتس سرحمه نفسك نفسه نفسه نسنقر وذي شدفا اللي يتنغي ننزل نهنر للممنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تنسوها بشوء فياخذكم عذاب نليم إذا مدج مثل صلح إمي جسنين القوميو عفظ رب مرث السعيم ولا تعفظ مغيريش تسكني دل معجزان إذا ننغرب فنوان تجسر غمطة الربية اخلوه العالمة انفثة سورة السادوث اشترقاء الربية مولي ثاند يغريه في اللون اللي احتفق واذكروا اجعالكم خلفاء من بعد عاد وبواءكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في ذي مفسدين أم حسد ميكون يرام ذي المستخرف ذفير عاد يجد غيكون ذي القاعان ذي روضة فنم القصور ذي كذير للأثن جرام إخاما أم حسد أن عيما ربي وخدمث أين يفشد ذي القاعان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 ذو قيصة حومن الدخشن فرمهم ذا صالح ايش واش قاعد غربا فيه اننا سقلرنومن ايش وليش واش قاعد اننا سوي دي تكبرن ايهن كنا قرغن خفر ايش ولينا كشثو منم وعاتوا عن من ربهم وقالوا يا صالح بما تعدنا ان كنت من المرتين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في داره مجاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ان غن فرقم يتعدان اغفر مر مبذمشن ان نساء الصحش دا مشجع فترفيث نيوتس اذا رجع سبحان ذقي 55 وبرحنا حرهور اليوم يروح شرح يجهتن ين يسن اقوميو شاوض غاوندرم انا يديو الصبا فيو نصحا كون وكن نصحان ولوط النقاد لقومه اتاتون الفاحشه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 إيو ونكنيش بالغرصة أقركني دلت عن نوم إرقسن مشي الخالات أثن سفغمي برذان ورد جوبا للقوميش حشكا من يشسنان سفغستن لهمورثن ون سامفغانا ذيش ذيغن فأنجيناه وأله إلا مرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ننجثيك ذي مولانيش حاشة مطوثيش كان نشاهد قوث نقمان نغضرد في اللسنة كفور ذي القشن الصرغين شمخرم حيث سجران أبوذي اللندي وإلى مدينا أخاهم شعيبا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 ورث عبد المغيريس يسكني ديون ربيان وربا فنوني دي روح وفيث الكير ذي الميزان ورثت الثيلة مدن ورثت فسادة ذي القاعان بعد مصر حتقاد ذوينا يا خيرا ون ما ثمن مدغض الصح ولا تقعدوا بكل شراط توعدون وتشدون عن سبيل الله منامن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فاكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاسبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين أفق التاثق اتشتاق لهم اشتقم اغفر لي ذنبي الربي ايوني لن يومنيش في خامس كان سما وجوث اما شفت دميث لام اقرث احترقن مقرس امشي شجره بذك استحسدان مثل لثر ذاته هون ثم شوي ندبيها ترفع ثرس من انا سفر ثرد حكم ربي جرى نغم تيقي فن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 أن ندوي ذاكي تكبلا زا ما فهما ذي القميس ذاكي نستفغ أشعيب اشتوه يومني ذاك ذاكي ذاكي ذاكي حشان ما تقرم ذاكي من الله إنه غسل قد افترنا على الله كذبا ننعدنا في ملتكم بعد إذا نجان الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وشعر ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين نجدد كف غفر ربيا من قرن غلم لنوان بعد ما قدين إذا لم يكن لغرصة وغير لذلك لا يوجد ربك أفغان أن نستكي نذبه في النغ أن كل شيء في النغ أفربي كان نستشير أن نذبه في النغ حكم السلحق وأن نذبه في القوم النغ يجب أن تفضل حكما وقال الملأ الذين كفروا من قومه لأن اتبعتم شعبا إنكم إذن لخاشرون فأخذتهم الرجوة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاشرين الندو ذاكي كفرا زا ما فهما ذا القميش أثنى ما شعيب أذر خسرارات خسرام تطفثنيو سجل جرام صفحان تذيق خامن سن فرحان حركوا لي وذاك يشكد فن شعيب أما كنوا عدنسين وذاك يشكد فن شعيب ذنهن كنكسرا فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلعتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين اروح شعي بيجثن ين يسن أرقومي صوت غاون دلمانا سيدي والصبفي نصحاكم أمشى حجنا فرقومي الكفار وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفو وقالوا قد مس آباء الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون إخلت مرثمي دنشقا أنفين ورومين يس أدنفكي مولانيس أرمصيف درمحين إما هاتذر نظار وبعد ذلك ندل في الدل أي ندل سوين الهان ألا ماذا ينتعفان ذي العوضة ظهر النظر أقرنا فأكيد ظهر ذي العين بعد المحيين أكور ذي الجدود النار ندمي ثنور فنين فلاش نحن نرد بوينس الخبار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 فلا يامن مكر الله الى القوم الخاشرون امر مولان التهرين ومن النقاط عربية ثلاث نشمر في اللسان شيء لاندر فاركا ذكه لنغذر لكن نحن رومينا ندمثن سوى نكشفن امكي مولان التهرين وروقنا دي العثافة من غمرات صن أمشي مولان التوهرين وروق ذندي صغور صن العثافة من نقص بحيث ننين لحن ذو بسكارر أمشي روق ذنراء ذنشي سنهج يا ربي ونرن السقثة ذنشي سنهج يا ربي أثنذ قذي يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون عنوزن ديفانارا إي ويذي وارثن ثمور بعد مين فنمو لنيس أمر نفغثن العاقب سوى نخدم من ذي ذنوب أن نشمعون ونننسن نهن نرسل تلك القرآن قص عليك من بائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين في ذاك تدري نحكي ياقد اشتران إذا نتسمع نرى سوين الشد من القفر أكيك تسمع ربي هو لون بريفران وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاشخين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرحون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أتصدك سني نفا أو في العهد الثسعين لا معنى نفا ذيك سن أتصدك فغنفريض لننشق بعد سن مساس الله يثنى إفرعون ذو مخفرني السد اسمق رمشي سجران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 وسيغض غربة بتخلقيث يوجب في اللورد القرى وفربي حشان الحق أثنى سيغض الغروة السريبيان بفنوان أنفسنا ذا الدنيا والرواق الإسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونجع يده فاذا هي بيضاء للناظرين ان يس مدى يث البيض شل بيان اهوي فيد <تصفيق> ما فيش سلد قرض اذا لقاشي تاعك واش فيش ثغر دشر ميم رجب ايصف قاشي دفوشيش يوغردش بحان زرانت واذا شدي اسمه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 يفاكن السفاق ده مورد ينيسن فرعون هذا ما يتطبرا في اليوم؟ أننا سعى الدياس وقت نستهى الهماس سجع وإذا كنت جمعا كل ثنفيت أقدم كل سحار يظهر يسند السحار وجاء السحارة فرعون قالوا ان لنا لاجر نكنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لم من مخربين بيدوسني حرن غرفرعون لسقرا اللي حرت تجعل نشاء ميله نكون يغربن انيشن أن انعم في الله هي انك نتقرب غوريان قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بشحر عظيم أننا سأهى موسى أصدر قضن غان ضلق إن يسهى وضلق مبذل لتسعد ديان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 قالوا آمنا أبي رب العالمين رب موسى و هارون النوحى يجدي موسى أهضر قطعة كوشتيك يدس يدفن في الخفيث ذين الحق ثانيفان يفطر وينك الخزمان ذين ننجس وغرفا أقول النرس ونرى إسحار نكنن سجدا أننا سقر غنوما ذي النصفة خلقية ذهما سنظهرون قال فرعون أهامنتم به قبل أناهن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصل لبنكم وأجمعين ين يسحرعون أمي ثم نميسق فلونا ننفق أثنى وجه سحرا إثم ذي تسيد هجام أكني نتسوف غن وإذا كيسد غن ذي جيس أهو كان ذي جيز مغيفة سننوان ذي ضرنن ذركوا صلبوا يا كسيرني قالوا إنا إلى ربنا منقربون وما تنقم منا إلا أنامنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أننا سيكدوا الأقرار ورب غرى نغار وصفيريا ديكسل من من شلا يس مباهنا يمدو ستر غورنا وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الار ويتركوا الهتك هَر سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ أَنَّ نْدُو ذا كَيْ فَهْمَان جَعْمَدِ القُمّ مِنْ فِرْعَوْن أَمْ خَرَسَ الجَلْمُوسَا ذِرْقُمِ السَّفَادَن ذِقَاعَي نَكْجَن هذ الجِنُّ وِثَّاب بَطَّاد نكني نيكسا نرنثا قال موسى لقومه اشتعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين إن مسن القميس ذرة ربكم يعيوان السفر ملم حيا ألقا عزيزة الربية أسفكويني فغا ذي العبا ذي سجي ورث مسجراني الممنين قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عصاربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظرك فتعملون أننا سنسوا محن قفرك ندى صغورنا أكبر بعد يميدو سيد إنه أهتففن ون أذي سنقرعدة ون, ون أقول إذي سخرف ذي تمور أذي ضرم كالتخدم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقصن من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة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 ماذاين اندري ديوسان شادي نثر نثموسا أذوي ذكي لن يذس يخضع شايد رن يذسان صغر بني ديوسان لكن الكثير ذكي سن الشم وثالما وقالوا مهما تاتنا به مناية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم المجلمين <تصفيق> أن الناس أين تفغوظ سويتد المعجيزة أكن يصغط سحرات أثناء كنت سمنا له أنه سرد في لسن الطفان أذي وجرد يكذب عوش أذي مقرقر ذذا العلمة فنان ولذك نتكبرا أن لنرق من شمان ولما وقى عليهم الرجز قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمن لك ولنرسلنا معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوه إذا هم ينكثون يمد يغري في اللسن العثاب الند أموسى فيك سوينك نجد فيك ما تكشد في اللغة العثاب أثنان من يشك أدس النظر القيديك يورون إسرائيل يمس نكش العثاب أغلوقتي يجند نحود هاك نقرنا المدين فانتقمنا منهم فأرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنهم الذين كانوا يستعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون نخدم ديك السنين السن نشقاقيت ندير بحار مش كي دفن ليه يثنا ان لن فلش تغفران نفكيش وذا كنيس واحقرن القعان الشرق الغرب فين من فكر افرنتوا ان اسرائيل قالوا وعد نبكي لهان ش السفره نجي سفرا نهدم شيخ نفرعون ان القوم يشكري الزان ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موش اجعل لنا كما لهم اله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 دوراً يرصنا منسان أننا سأها موسى ولذن كن يقمع ربيع أما ربيعنا جنسان يقولنا ياسن ورث السنم خلوين ولذن الشماء وقيني غين في جيلان أثنان فأرث سعيا يفطر خلال خدمان ياسن أمحو نقمع وأن كن نرث من غير ربيع أثنان جنسان يكوني فضلين في الخرقيث نزمنسا وإذن جيناكم منا لفرعون يشومونكم شوء العذاب يقتلون أبناءكم ويشتحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ننجاكم نذجة فرعون سعدا في اللون الفطر الرشنون قنتن الججنتل شنون ونذر فرهم قران وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون خلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين النواع ضد موسى سنهضر بعد ثلاثين أبوضان نرنيز عشرين نظام يكمل روان بافيس يبضون رفعين أبوضان لأن موسى يمس هارون أطفام كان وذير قومي السلح للتباع بريض أبو ذكي السفسدن ولم جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر الجبل فإن اشتقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سعقا فلما أفاق قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين اماكن ديوسى موسى غلوقت النياز دن حد اهضر دير سبابيس ان يسفى في نوم الشخني ذكذره ان ياسور يتزرر لمعنى مقدر وذلال ما يركظه مكانيس اميرن يتزرر امي ديفاني وذلال وفي سيارة ذغبار يسرع موسى ذين غريع امديوخي النياس الشنك مقرعفوية نكذا من زوذ الممنين قال يا موسى ان اشطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فاخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في للواح من كل شيء وموعظة وتحصيلا لكل شيء فاخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاشقين إن يشد موسى أقر اختار كغف مدا سنبو وذر هدراو التفكينيني دفكير ثري الضقيد شكرا أنك تفزدت روحين طورت أي يكدت واعيضا أن بيناد كل شيء ذيكست التفذيست السرقوة أمر القومي هذا الطفن أين كير هان ذيكست ذو اندسك نغخان أبو ذكي فانفريد سأصرف عن الذين يتكبرون في ضرد بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 مزر نبريد اللوخام وستبع عنده بريد مزر نبريد سخصار ذو نرطف عنده بريد أعلى جلونا مرة مش كدفن اللي يتنى أن لن غفرن في اللشت والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت عمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ويذكرني شدوان لا يثنغدن نزر التمرير الاخير لا خارص يضع وي نخدمن ورشاينر الجزاء حاجه شويه نخدمن واتحد قوم موسى من بعده من حليهم عجل جسد له خوار الم يرون انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وقمن الرقوم من موسى من بادس دي صياغا نسن ام الصورا وعجميا يساور ذسر مح ورزرنا لانتسا ويزمي لسن دي هذر ورسن دي مريف الذان وقمن تثعب والما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاشرين إمدقنا ذين دماء الزرنزيغن نجدرهم أن المرحون في الله بذنورغي سماح نكون نقراض الخاشرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بيس ما خلفتموني من بعدي أعجلتموا أمن ربكم وألقى لواحة وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي العداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين إما كند يغل موسى غل قمش يرفع يغضاض إن يسنر يرهي ويندخذ ممذفيري آني ذا حالا غلاما الرمبا فنوان في الوحين ذكرت يتفضق قره ينهماس لاتذي يجب الغرش إن يسأميش الجماع أثر قمح قرنية ألم يقري فيه ينغان ورسس يا يا وين دجيا وريحك سب ذي القمي اللند زرمين قاد ربي يغفر لي ولي اخي في رحمتك وانت ارحم الراحمين اينا موسى فيو عفوك عفواك ما الشمش ما غير الرحمك الرحمك حدوسي بيض إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجي مفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وذيق منعج مثل عبد ذن أثنى ديس غربا الزعافة ذا الدل الدنيث أكين استكي الجزاء يوذ دي جار الكتب وذي خد من السيات بعدك نقل ثوبا بعدك ففيك يعفون حين طاش والما سكت عن موس الغضب وأخذ اللواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرحبون موسى مثعدا ورفان يكري الدم في الوحين ان التورة عنده يخذب وان يتسمرني فارفان ذا ويهكن يتساقوا ذنبا في موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم رشفة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 أرود الشوق من الوعد مثل تطف سرقاكيث ينايش موسع أفافيو أمر سفغي ضغط نغض قبل أن نسغر ذاقيني أمشعت نغض سويا خذ مني مشفار ذاقنا سجد أجعر في صورك أتظل رضي شوين سفغيض أدهضي شوين سفغيض أدكتيني ذباب النغ سمحا غثون نض في الله اشتي في واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدينا اليك قال عذابي اسيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويعطون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون في السباق ضدني ثقيا أين يكم الرأي الهان أكن ولات إلى خارث أقرغن قرد رغوريك إني يجد العثابينو السلطة غفين فغيغ الرحمة وسعي كل شيء أتفكغيو إذا كان إيلا نتشكو أثنيه وذي يتشكن الزكاد وذي يومنش اللي يثيو. الذين يتبعون الرسول النبي ألمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في الطورات والإنجيل يامرهم بالمعروف وإنهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والغلاد التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وذي سبع نمشقة ذنفر نسينا ذي غر ونفني يكتب غرصا ذي التورة يكو ذي الإنجيل يتمرت نسي المعروف إنه يثنف المنكر يحلسنين يرهان يحرمسنين نديرين أسنس رساكم تنسن ذو القيوذ يلنف اللسن واذا شك نيوم من النيس تعاون ان تغفع ذاو أن نتبع عند النور وأن الدين زرني ذو ذح كان قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا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 ور وين يشحن دلاش يجن وين يكدر قعه واللي ويرى من السان ادن السحقون ينق اما نستربدهمش قعيش دن بورن ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أصبات النممى وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعساك الحجر فانبجست منه اثنتي عشرة عين قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فالذي القوم من موسى ثربا ثمرن ثم دلحق يسح كمنس العدل أن فرقث ذي ذرمان أبضل نثنش يعرفا أن وحيز دل موسى مضرفا او استاذ رخصك واش تي نفيق نديكش نش درعين كل عارفيش نراعينيش نقمجن في ريش هنا نفقد من الشلوه رم من في مطين الشجره نحلاو الشلوه رزيو تفرض فهل ننياش نتشفي كزيثان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 كشم الثبور سوش الجد أو النعف الخطان وان وذي حكرا العمرنسان فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجز من سماء بما كانوا يظلمون وذا في ظلم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 Srittnaf taddart-nni yellan في الشط الlebحار miعدedday degggas السbt mi d-yettas xsen n lḥود deg wass n السbt yettban-d deg wassur nellelli d السbt ur d-ettas ara غurص akka جiten nجرربب imi yellan d وإذ قالت أمة منهم لمطاعضون قوم لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى أربكم ولعلهم يتقون مستن نثر باستذكسن داشتن الصحبيون القوم إفان ربثني سنجر نغثني عسفس العتاب يوارن دين فرران أننا سنفغان نجو جران غذبثا ون إما هذا ثوثا فالما نسوا ما ذكروا به الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيش بما كانوا يفسقون مثل شاست وعظا نجو ذكين عفينك نندري ندمو ذكني ظلمن غلع تذني وعرن إميل لند الفشقين فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاشئين وإذ ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يشومهم شوء العذاب إن ربك لا شريع العقاب وإنه لغفور رحيم أمي عفسن كافت وانهان ننى ياسن إريكون ذي في كناس وفخصن أمي دي ما فيه ذا ذي سلط في يوم الحساب ونهنعت في نطاس أثنف بك عجرد شرعت في ونث عصان أثني تسمي حطاس يتحن في انتظعا وقطعناهم في لرد أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون نوزعيثا ذي ثمورا تيربعا لاندكسا مصرحا ويضعلا سلخرض الشر جربثا إما هاتذر نظار فخلف من بعدهم خلف وليث الكتاب ياخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله ياخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا عضل الله إذ الحق ودرسوا ما فيه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 মিশন রুগী থ أبوذي لن تصريحا حزب وإذ نتقن وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم خلوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون أذران نفس الدريث النوان فلسنا دي غريع النوان فلسنا أطفى الثاني واندنفكا السلق والنم اختصاد أي نيكوي لنذيش طورات إما هاتت تقوذم ربي وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى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 الدريان سن يقمثا اتشاهدنا في ايمان السن ماذا نكني ذباه نوان اننا نشاهد اذا كنت شيني ذباه نو الكنور دقار ملا يوم القيام من الله نغفر مرة غفية نغوان ددقارم اذا رجدوذ نغفران الجنادد الدريان سن امشغت عاقفة الكنية صرف طرخ من ويض أكيد بين اللياث إما هذا ذر نظار وطلو عليه من الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتباه الشيطان فكان من الغاوين غرزا دلخ فاربين مدن في كاللياث النار يفغثت إثب عيسيد الشيطان المثيغوى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتطرقه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقشز القصص لعلهم يتفكرون أمار النفغي أن أرفض هي ستة درجة ينس نتيف رشا القاعان يتبع الهواء ينس يجتمش فيها غر وقجون مثل الدفلس يرهث مثل جيدك نايرهث أكد المثال القوم هي الشدف الليات النغ أحكو يا جنت تقسيدين إما هساد مكتين ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يطيمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاشرون هذا وكذير المثال أبدك الني اللان سخدفنا اللي يسنغ ذي ما ننسى النظر من ونك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 أولئك هم الغافلون نخرق جه النماء التصدي الجينيك للإنس غس عنك نلون لكن نرفع أما لك من يسن أماك النسعان لن لكن نرزر نيسد غس عنهم الزغان لكن نرسل لن يسن وإذا كن نمر بهايم عادش تصاوض النرى أو إذا ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خرقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون إسعى ربن إسمون إرهان ذعوثي السن أنفثي وذكي إفغان أذي السعى وجن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 إن هو إلا نذير مبين وذا كني لا ياثن غدا نزيل ذسرق ظهني دن السرقاض أمبرمي اللفقا ذو الطاكان يسنفكيغ ذان ورث زجر أي غر أرخم ممنع أرفق نسل ما يحذر نستذا من ضارفان اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وانعش ان يكون قد اقترب اجلهم فباى حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونظرهم في طغيانهم يمهون اي غرس إنواني يكوذر قاعا ذي كل شيء يخرق ربهم أنوها تذيري إقرف درجل ننسن ذي شلها درجل سلمنا ميلولو من يس في القرآن وإنك نقتل ربهم ويقول لي وثي ذي هذون أثنج ذي درجل ننسن ورزرين درحون يسألونك عن الساعة إيانا مرساها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 ইনস্নে রেসিল অফ লি দখস্য রবারশরান রুখবারিশ হিলাম রমান তসদিমদ্দন ও আরিম নিসবা قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا لله ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا من الخير وما مشني سوء إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إنا سنرسع غرام سوى شنفع غمني نغذر خانطر حشيني في غربيا أمر اللغة على المغش الغيب ذي الخير ستحترق ويدي صوض الشر نكن نذرق وذي كفرا أشف الشرق وهي يمنا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حمل خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعاو الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكوننا من الشاكرين إذن السن يكون خلقا إذن الجوث التروح يقماش فإذا تشاف غرس أكن يستنطع ألا ميق قرب غرس ثالف ذالفت خفيفا إذن يسكن لن يترحو ألا ميق تزازين إذن عان ربي فا فنسن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 ويزن دفكا مصريح عدنق من ذا شريك ذقوين نيزن دفكا علي عربي الشنيس غفين سوق من ذا شريك أم كلا سوق من ذا شريك وذوذن خريق الشماء يغل حنهني خرقا ورزمي نثن الكن. سلكا ورز سلك لمن نسن وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم شواء عليكم أدعوتموهم أمنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد مثالكم فدعوهم فليشتجيبوا لكم إن كنتم صادقين ما تساوي المشن سفريد أركني تتفع عن كيف كيف يأذريك غرصا أما تساوي المشن أما فنوي سسمم وقلغ الله دعوم من غير ربي جعب هذا اتوخر قنم فنوي أدعو السنزع مدر مضح الله دقارم ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعو شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزد الكتاب وهو يتول الصالحين مسعى نظر النساء الحون نغفش نساخ الدمان نغل النساء زران نغم الظغناد السجن إنسن نهو سيورث يوثق ممدي شريكان أندي ثيوريس رجوث نكمع ونمثل ربيا وندي الكتاب القرآن أذن نسيك تعاونا وذكي لن تصرحا والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وطراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامور بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقف ذا عمى غريس ورزمين نكو نسلكن ورزمين ننسن ماساول ماسن سابريد نهني مور ونسلن أثنت وريض سكاذند ورخ نهني مور زرن اتباعين شهرن اتمر سوين يرهان وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين التقوذا مستهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيء ثم لا يقصرون مفحص الشذي الشيطان عبد السربية أثنتها يسلد يعلم كل شيء وليس قوة ما يبضيث ندخي وفحري ذي الشيطة ندم مختين ها كان ذورين الصواب أثمثنا نسند الشوطن أثن عيون فضل لها هي أنه استهزين لها وإذا لمتاتهم بآية قالوا لولي اجتبيتها قد إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون مرزن دب بضراء المعجزة هذا الدينين أهوشت صورك إنسن التفاق كان أين يدي وحاذ فيه وكذل لكثمارا القرآن إدي يسان غرب أفنون الممنين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 إن الذين عند ربك لا يشتكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يشدون ذكر بذك ذكوريك سحل الرثار نظر الخوف مبرنة شعري بوار فالصبح هيكش مديث ورشري الغفلين واذا كان لن غرفة فيه أعبد تكبرنا إن تمت تسبحن এছিম <Sessizlik> <Sessizlik>